شق طريقك بالعزمات راي واحد لا يتعدد تذوب رفيقك في الازمات و أ ش ه د أ ن محمدا ع ب د و رسوله أ م ا بعد في اهلنا م ر ح ب ا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك و أ س أ ل الله عز و جل أ ن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين اجمعين ل ي و م مع قرار ر ي ء ل ل ا ل الأجلاء م ا ف تاريخ الإسلام وهو عالم ب ح الله سبحان الله ما العلم الشريعة قل علوم برعى فروع كثيرة عجيبة سبحان الله في أكثر من فرع عجيبة فرع من فروع العلم في في من من تجد بالذات إلا وتجد هذا العالم هذا وتجد قد برع في ه غيره لغيره بل وأصبح حجة على غيره وأصبح كدوة لغيره وأصبح ب على كدوة حجة ر ن الفقه س غ ي المسلمين ر ه من علماء ي ا ل ف هو إ م ا م في التفسير هو إ م ا م في الحديث هو إ م ا م في التاريخ هو إ م ا م في الشعر هو إ م ا م في العروض هو إ م ا م في الرياضيات وفي الجبر وفي الطب هو إ م ا م س ب ح ا ن الله هذا عالم كبير من علماء المسلمين وهو الطبري رحمه الله ا ل إ م ا م الطبري كان إ م ا م ا في كل هذه الفروع من العلوم الإمام الطبري ولد في طبرستان لذلك اسمه الطبري نسبة إلى طبرستان يعني ليس عربيا من الأصل ولكنها البلاد التي فتحها الله عز وجل بالإسلام في أرض فارس الطبري ولد لذلك إلى ليس وجل ولد الهجرة من من من نسبة أرض في يعني في في سنة عز يعني من علماء القرن الثالث الهجري ومنذ ن ع و م ة أ ظ ا ف ر ه وهو يبحث عن العلم ولذلك قصه ة أ ب و راى أ ى رؤية ل الغلام الصغير الطبري الطبري ط ب بن أبو بن ر جرير جعفر جرير ر ي اسمه محمد بن جرير الطبري أبو جعفر محمد وهو أ هذا الغلام الصغير بين يديه يسير وهو يمسك ا ل ح ج ا ر ة يقذف بها من, يسب أو من يهاجم س ب أو من ي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه ا ل ر ؤ ي ة لغيره من المعبرين الذين يفسرون الرؤى فقالوا له إ ن هذا الغلام سيدافع عن س ن ة الرسول صلى الله عليه وسلم فاهتم به من ايامه ا ل أ و ل ى يا إ خ و ا ن ي يا أ خ و ا ت ي الطبري رحمه الله حفظ ا ل ق ر آ ن الكريم كاملا وهو في السابعه من عمره في السابعه من عمري حفظ ا ل ق ر آ ن الكريم كاملا وصلى بالناس وهو في ا ل ث ا م ن ة يعني كان إ م ا م ا ل م د ي ن ة التي يعيش فيها وعنده ثمان سنوات هذا من القرون الخيو... الثلاثه ا ل أ و ل ى التي وصف صلى الله ب ا ل خ ي ر ي ة ومع ذلك كان يصلي إ م ا م ا بالناس ل س ع ة علمه و ل د ق ة حفظه ولمهارته في القراءه ة ر ح م الله وبدأ يحفظ الحديث ورسه في التاسعة من عمره. تسعة سنوات ويحفظ حديث رصاله السلام ويعلمه للناس الحقيقة إنسان من العلماء الأجلاء ويعلمه الأبرار ورسه عمره وبدأ ويحفظ والسلام حديث يحفظ في تسع من من وكان غزير العلم بشكل لافت للنظر كتب جريد الطبري ب ن جريد ا في حياته ي كما ق و ل علي ع ابن ب د ا ل ل ه اربعين ل ل العلماء الذين غ و وهو ي من ع ص و ا ا ل ط ر رحمه الطبري ر ي لمدة الله قال كتب ب أ س ن ة في كل يوم أ ر ب ع ي ن ورقة أربعين تخيل س ن ة كل ي و م ي ك ت ب أربعين أربعين ورقة لمدة سنة لمدة م ت ص ل ة وبذلك لو حسبت هذه ا ل ح ز ب يصبح كما ك ت ب و ا أ ك ث ر من نصف مليون و ر ق ة من أ غ ز ر المؤلفين كتابه بل لعله أ غ ز ر ه م على ا ل إ ط ل ا ق قالوا يقولون يعني عندما يضرب يكتب كثيرة كثيرة سيكتب سيصبح عندما بعض العلماء عندما كان إنسان كثير كثيرة كثيرة قالوا أنه سيكتب سيصبح يعني يصبح مضرب مثل ومؤلفات كتابات ا ل ك ط ب يصبح ر ي يعني ا ل ط ب مضرب ر ي ا من علماء المسلمين أو من غيرهم أو الطبري قضى ر ح ل ة ط و ي ل ة جدا في طلب العلم ذهب إ ل ى الري هو أ ص ل ا من طبرستان زي ما ق ل ن ا من بلاد فارس ذهب إ ل ى الري أ ي ض ا في بلاد فارس ثم ذهب إ ل ى بغداد ثم ذهب إ ل ى الشام ثم ذهب إ ل ى ا ل ب ص ر ة وذهب إ ل ى ا ل ك و ف ة وذهب إ ل ى مصر وعاش في مصر ف ت ر ة ط و ي ل ة واشتهر في مصر و أ ص ب ح من علماء مصر ا ل أ ج ل ا ء ثم عاد بعد ذلك إ ل ى بغداد ب ا ل إ ض ا ف ة ل علوم الحديث والفقه والتفسير كان بارعا رحمه الله في النحو والصرف وكان بارعا في الشعر وكان له م ع ر ف ة ج ي د ة لا ب أ س بها بالطب وبالرياضيات وبالجبر في يوم من الايام أ ي م العلماء بمسألة دخل أحد له ف ل والعروض ل ع ع ر و ض هو علم دراسة يرد بحور الشعر وأوزان الشعر ولم يكن يعرفه الطبري فلم يستطع أن يرد عليه فأمر أن بكتاب العروض وأوزان بكتاب يستطع ولم فلم عليه يؤتله أن أن يكن للخليل ابن أحمد و ق ر أ هذا الكتاب كما يقول في ل ي ل ة ثم أ ص ب ح مناظرا في ا ل ل ي ل ة ا ل ث ا ن ي ة في كتاب العروض أو في هذا ا ل ل ع مع م أ ن ه كان كتاب من العلوم الصعبه ة ومع ذلك ل ل سبحان ا استوعبه كان فعلا بحرا متفجرا من العلم رحمه الله ما هو القرار الجريء الذي أخذه الطبري رحمه الله والذي نحن بصدد في هذه الحلقات قراراته الجريئة في مجالات العلوم هو بصدد رحمه أخذه رحمه هذه كثيرة من نحن في في حقيقة لكن القرار الجريئ الذي نعنيه هو أ ن ه قرر أ ن يسجل أ ح د ا ث الدنيا في كتاب وهذه أ و ل م ر ة في تاريخ ا ل إ س ل ا م أ ن يقوم رجل بمثل هذا العمل أ ن يسجل أ ح د ا ث الدنيا منذ آ د م عليه السلام إ ل ى الزمان الذي يعيش فيه الطبري في كتاب واحد هو تاريخ الرسل والملوك وفي بعض التسميات تاريخ الأمم والملوك هو نفس التسميات تاريخ بعض الكتاب الأمم للطبري رحمه الله. ليه ل ط ب ر ر ح م القرار ل ليه ل ه ا ده جريء أ و ل ا هذه أ و ل م ح ا و ل ة م ن ظ م ة لهذا العمل في تاريخ الاسلام إ س ل م م يعني في كتابات قبل كتبت في التاريخ في تاريخ كتابات كده كتبت ا قبل ل م ي ن ن ل ك ه ل تكن تعني تسجيل الفتنة التاريخ كل كانوا أماكن إنما يسجلون معينة صفين يعني معينة معينة من التاريخ الإسلامي. أما أن مواقع زي زي زي الإسلامي يكون رجل الأحداث مثلا الردة أحداث أحداث أحداث أحداث أما أو بتسجيل كل ا ل أ ح د ا ث ه ذ ا عمل جريء جدا يحتاج إ ل ى أ ع م ا ر و إ ل ى أ ع م اوقات ر إ ل ى أ و و إ ل ى جهد و إ ل ى طاقات و إ ل ى أ م و ا ل يحتاج فعلا إ ل ى غ ز ا ر ة في العلم و إ ل ى غزارة ا في ل جهد والوقت و إ ل ى غ ز ا ر ة في الفكر أ ي ض ا ص ع و ب ة السند في ا ل أ ح د ا ث التاريخيه ة يعني م نتكلم من من مات عنهم أرضاهم ومات ومات مرت سنة يعني التابعون التابعين يعني دلوقتي تابع فترات الطبري وولد الهجرة الصحابة الله طويلة رضي ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة حفظت بسندها أ م ا ا ل أ ح د ا ث ا ل ت ا ر ي خ ي ة ا ل أ خ ب ا ر ما حدث في تاريخ ا ل د و ل ة ا ل أ م و ي ة ما حدث في تاريخ الدوله ة العباسية ذ ه العباسيه أ أحد ح د ا يسجلها ث لم ب د فعليه ي أن ح ث عن ل ن د ا ل ص ح ح الصحيح يبحث أحدثت والسند صعوبة المسائل فعلا السند القصة ليسجلها ا لعله لهذه ليعلم لم ذلك من منتظر أن عن تحدث في كثير فقضية في في متعذر بعد أم ت ك ب أ ي ض ا يضيف إ ل ى ص ع و ب ة هذا القرار الجريء الذي أ خ ذ ه أ ب و جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله أ ن علم التاريخ لم يكن من العلوم التي, التي يهتم ح ت ف ل ب ا الناس ا ل أو ي ي ه ت بها العلماء من شأنه لذلك علماء الحديث وعلماء التفسير كانوا قليلا ما يروون ا ل أ خ ب ا ر ويعتبرون الذي يروي هذه ا ل أ خ ب ا ر أ ن ه أ ق ل د ر ج ة من العلماء وكانوا يسمونهم القصاصين يعني هذا القصاص الذي يحكي الحكايات والذي يحكي الروايات يهونون التاريخ يهتمون كبيرا جليل وعظيم لكن لا ينبغي أبدا أن يكون هذا على حساب التاريخ التبرير طبعا على من شأن لأنهم كانوا بالقرآن والسنة بالقرآن والسنة لكن أن وكان هذا اهتماما الهتمام هذا رحمه الله القصاص لا أبدا حساب أمر أ و ل من يهتم بالتاريخ اهتماما كبيرا في تاريخ المسلمين ولعل السخاوي رحمه الله شاهد هذا ا ل إ ه م ا ل من علماء المسلمين لقضايا التاريخ فكتب كتابا عظيما سماه التوبيخ لمن ذم التاريخ ل أ ن بعض الناس كانت تذم التاريخ وتقول هؤلاء من القصاصين الذين يرون ا ل أ خ ب ا ر والحكايات فيقللون من ش أ ن ه م فعظم السخاوي رحمه الله من ش أ ن ه م وعلى ر أ س هؤلاء كان الطبري رحمه الله برضو قرار جريء لانه يحتاج إ ل ى وقت هائل لكتابته اتنشطون الدنيا كله ل م أدم عليه السلام لتفسير ا ل ق ر آ ن يعني يريد أ ن يكتب تفسير ا ل ق ر آ ن وعلى ف ك ر ة تفسير الطبري أ ي ض ا من أ ج ل كتب التفسير ومن أ ش ه ر كتب التفسير ومن أ ع ظ م كتب التفسير وله م د ر س ة كان يفسر ا ل آ ي ة ب ا ل آ ي ة و ا ل آ ي ة بالحديث و ا ل آ ي ة بقول الصحابي و ا ل آ ي ة بقول التابعي يفسره ب ا ل م أ ث و ر كما يقولون ف أ ص ب ح له م د ر س ة م ت ب ع ة فقال ا ل أ ص ح ا ب ي و ل ت ل ا م ذ ت ه أ ت ن ش ط و ن تساعدونني في تفسير ا ل ق ر آ ن ف قال و ا في كم ورقة تكتبه ورقة قال في ثلاثين أ ل ف و ر ق ة تخيلوا انظروا إ ل ى الكلمات في ثلاثين أ ل ف و ر ق ة فقالوا إن هذا, ما تفن... ان هذا تفنى الاعمار أ ع م ر دونه قبل تمامه قبل ي ن نقعد سنوات وسنوات ي و ش نلحق ه ذ تفنى ا ا ل أ ع م دونه قبل تمامه فقال لهم بعد ذلك بعدة سنوات لكتابة أحداث الدنيا لهم ذلك بعد بعدة أتنشطون منذ آ د م عليه السلام وحتى زمان ا ل آ ن قالوا في كم و ر ق ة تكتبه قالوا في ثلاثين قال و ا في ثلاثين الف و ر ق ة فقالوا نفس الكلمات إن هذا ما تفنى الأعمار دونه قبل تمامه فقال إنا لله وإنا إليه تفنى دونه راجعون القرآن القرآن هذا تمامه لله الهمم وهذا هذا ذلك وذاك ما الأعمار فقال ماتت فاختصر اختصر اختصر الكريم الكريم واختصر التاريخ تفسير آلاف قبل ثلاثة ورقة أنه كتب الطبري ت وكتب التاريخ التاريخ يهتم بتاريخ ف في في فهو س ي الكريم العظيم الكبير الدنيا ر للقرآن ورقة ورقة ذكرنا له أول ل من كما ا أو رحمه الله كان له منهج في ك ت ا ب ة هذا الكتاب الكبير كتاب الطبري المشهور كان كانت جدا للأحداث منذ بدايتها يعني بترتيب الأحداث زي ما بيقولوا من السنة منظم منذ يعني من له تسجيل أول بترتيب ترتيب زي السنة الثانية، السنة الثالثة، السنة العشرة، المية، الألف هكذا بالترتيب كان أحداث ما فيها الدنيا يسجل كل بكل يسير سنة إنه بقعة ثم حدث في ويذكر ا ا ل ل ل ك م ده ه إيه ده؟ الهجرة من كلام مثلا من يعني يعني كان سنة يزول يعيب؟ بيقول ي و أحداث حدث في سنة 80 في دمشق كذا وحدث في الكوفه كذا وحدث في ا ل م د ي ن ة كذا وحدث في مصر كذا وحدث في ا ل أ ن د ل س كذا وحدث في شمال أ ف ر ي ي ق افريقيا كذا و ي اليمن、كذا. يسجل كل الأحداث التي كذا الأحداث ا كل د ت ف هذه السنة ن ثم ي ت ل ذلك إلى بعد سنة ة فيسجل كل م جرى فيها من أحداث. ثم هجرية فيها ه أحداث من ثم و كذا هذا له مزية وفي ل ه ض ل ف أنك تستطيع أن تستطيع ت ق اليمن ر ن بين ا أ ح د ا ث ف ز ووقوعها يعني يا ترى كذا ا لما ن بيحصل بيحصل إيه في مصر لما كان بيحصل هذا الحدث الشام اليمن في في أرض الشام أو في أرض اليمن أ و في أ ر ض الحجاز أ و في غيرها من الاراضي أ ر ض ي فتستطيع ليه عيب في يعني تفهم نفس وتحلل الوقت إنك أنت بتاخد ت مقطعة أن الأحداث أنك لكن القصة ب ق أ ل لما تخلص السنة يوقف القصة ويكمل في بقية القصة في نفس السنة ثم بعد ذلك في السنة القادمة يكمل القصة التي ق يوقف بقية يقوم ص صفحات ة وبعدين بعد بدأها قد في في في في نفس من ثم كان ا ة القصة وهذا يبحثوا جهد بتمامها يحتاج الباحثين اللي كبير إلى من عن القصة فطبعا هذا جهد كبير من الباحثين لكنه في نفس الوقت ب يديك عمق في التحليل ل أ ن ه ب يجمع لك ا ل أ ح د ا ث التي حدثت في وقت متزامن مع بعضها البعض الحاجة المهمة جدا برضو في منهج التبري رحمه الله أنه كان يذكر القصة بسنة ديها وده غريب جدا بالنسبة لأخبار التاريخ في ذلك الوقت يعني ده بالنسبة القصة ديها فلان فلان فلان فلان الذي القصة وسجلها ذلك للحديث إلى رحمه حتى منهج بسنة بسنة مشور أنه وده ده ننتهي بعينه بعينه وبأذنه برضو غريب يذكر نذكر رأى في في يعني أن عن عن عن عن وسمعها ب أ ذ ن ه أ م ا في كتب التاريخ فكان هذا مستغرب لكن فعله الطبري رحمه الله في كتابه فسجل ا ل أ ح د ا ث بسندها عن فلان عن فلان عن فلان حتى يذكر ا ل ق ص ة بسندها وتمامها حاجة المميزة الطبري أنه كان يذكر الروايات تشابهت جاءه من طريق رواية معينة برضو يذكر طريق وإن ملك من في يعني أنه ثم جاءته نفس ا ل ر و ا ي ة من طريق آ خ ر عن ر و ا ة آ خ ر ي ن ب س ن ة آ خ ر يذكر هذا ويذكر ذاك مع أن نفس ان ل م ت في ا ل نفس ه ا واحد يعني أنا ي يعني ة أقرأ كرجل ي الكتاب لن أ ت ف ي د من المتني ع ل و م مما ة أكثر ا س ف د ت ل ك ه كان س سند السند ج ل الرواية لماذا هذا بأكثر يكون ي من قد ض ع في وقد ك و ن ه ذ النهايه ا س د قوي ذ ا ل ص ح ح و ذ ا السقيم ا ل فتستفيد من ر و ا ي ا ا ا ت ومن ن كثرة ل أ س ي د فكان حتى لو كان الاختلاف في ا ل ر و ا ي ة في المتن بسيط جدا أ و ليس هناك اختلاف كان يسجل هذا و ز ا ك هذا قد يسبب نوع من الملل عند الناس التي ت ق ر أ ه ذ ه الكتاب ليس من العلماء يفتح كتاب الطبري فيرن ا ل م ع ل و م ة ثم يعيد كرات نفس ا ل م ع ل و م ة ثم نفس ا ل م ع ل و م ة ثم نفس ا ل م ع ل و م ة ي ت ه ي أ ل ان هذه المعلومات م ك ر ر ة لكن لو نظر في السند فسيجد سندا مختلفا وهذا من عظمه الطبري ومن الجهد البارع الذي بذله ليحقق ا ل ر و ا ي ة وينقل فعلا ما حدث للمسلمين لكي يستفيدوا منه بعد ذلك برضو من الحاجات المهمة في كتاب الطبري الطبري بنقل حريص على نقل الوثائق التاريخية يعني الوثائق التاريخية الفرسي الوثائق الوثائق أقول المسلمون موقعات أقول المعلومة وكذا وكذا وخلاص لكن لا الطبري كان يهتم بنقل الوثيقة الوثيقة من المهمة منهجه مثلا ممكن عاهدهم يهتم أنه كان نقل يعني يعني أنا أنا لكن كان الحاجات عاهد كذا كذا لا على على هذه في في في التي تمت وكتبت بنصها بكلماتها ل أ ن كل ك ل م ة قد تحمل معنى معين وقد تحمل دلالة فائده م ع ي ن ة ومازال إ ل ى ا ل آ ن العلماء يحللون ويدرسون تلك الوثائق التي جاءت في كتاب الطبري كان حريصا حتى على تسجيل ا ل أ ش ع ا ر التي قيلت في المعارك ك التي قيلت في المناسبات التي قيلت أمام الخلفاء والأمراء التي هذا ا قيلت قيلت قيلت على ألسنة في و ذ فكان هذا الحرص ينقل لنا الكثير والكثير من الكلمات التي أ ف ا د ت بعد ذلك في تحليل هذه الفترات التي مرت بتاريخ الامه أ م ة ل ل إ س ا ي ة فوق د ا ل ط ب ر م ا كانش يكتب س ل م ي ن يكتب ا ر ي خ ا ل م س ل م ي ن من نزول وتاريخ وتاريخ وفي وتاريخ التي سبقت كتاب التبر تاريخ الأمم المعاصرة للإسلام بل الأمم الإسلام جدا الإسلام العرب الإسلام أشعار العرب جبير يصبق بل قبل جزء وقبائل العرب و ح ي ا ة العرب بل وتاريخ الفرس و ح ي ا ة الفرس وملوك الفرس ومن حكم الفرس وتاريخ الهند ومن حكم الهند وتاريخ الرومان ومن حكم الرومان ذكر ذكر لحد سنة 302 من إلى عندما انتهى من الكتاب تاريخ الهجرة الهجرة الهجرة مات انتهى وفاته بتمن الدنيا ما قلنا سيدنا السلام عندما سنوات زي عليه يعني أول إلى لحد إلى قبل أدم من سنة من سنة من سنة من من هو 302 310 302 طبعا ما فيش عمل في الدنيا كامل هناك الكثير والكثير من النقائص تعتري اي عمل بشري فهناك كثير من ا ل م آ خ ذ على كتاب الطبري من هذه المآخذ مثلا أنه هذه كتابي أ دس في كتابي أو وضع و في كتابي الكثير من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ض ع ي ف ة والكثير من ا ل أ خ ب ا ر ا ل ض ع ي ف ة و أ ح ي ا ن ا يصل ا ل أ م ر في الضعف الى حد م المبالغه يعني ل ا أنا أحصيت ذلك بنفسي في صفين موقع أحصيت تام الضعف يعني روايات لا تنفع بالمرة لكنه ذكرها بسندها تسعه وتسعين ر و ا ي ة ذكرها في ك ت ا ب ي في ق ص ة و ا ح د ة ق ص ة ص ف ي ن هذه الروايات جميعا لا تصلح لكنه ذكر السند بتاعها كما ذكرنا وهي روايات كلها كما ذكرنا روايات ض ع ي ف ة هو الطبري رحمه الله فسر ذلك في كتابه وقال في م ق د م ة الكتاب أ ن ن ي أ ن ق ل في هذا الكتاب روايات ك ث ي ر ة قد يستشنعها السامعون لما تجي ي تسمع ا ل ر و ا ي ة تستشنعها مش ممكن الكلام ده حصل مش ممكن الصحابي ده عمل كذا مش ممكن عمل كذا ده أ ويقول كذا مش ممكن ا مش ل ت ب ه هذا فعل ذلك فعل ف ي ف إ ن م ا العهد على الراوي و إ ن م ا أ ن انا ق ل ي ع ناقل ي ن ذكرت القصه ة بسنة د ا ط بسندها ع علماء علماء علماء ا بيقولوا ما كان التبريل الله وهو من علماء الحديث الأجلاء ا فيه ف كتير شي رحمه من ومن وهو إن صح ي ويعلم ر الأجلاء أ ا ل و ق ي ضعيف ويعلم أن ش م ويعلم محمد هشام الكلبي ضعيف ويعلم أن محمد بن هشام الكلبي بن ضعيف ضعيف أن ويعلم أن أبو لوت مخنف, أبو مخنف لوت بن لوت ضعيف يحيى هذه انني ل الوضع في تاريخ الأمة الإسلامية يعلم أ أ س م ا تاريخ ء ضعيفة ووضحة في ه م م الضعفاء ثم بعد ذلك بعد ثم د ر ج أعمالهم في كالقاضي ت ب ي ق و و وعنده ن لكن الطبري كان عنده منهج آخر وعنده مدرسة أخرى. كان هذا الكلام التباري مدرسة آخر أخرى ي و ل أنني ك ل ق ا الذي يجمع ا ل أ د ل ة ثم المحللون بعد ذلك يأتي ه ويحللوا هذه ا ل أ د ل ة ويخرجوا الصحيح من, من السقيم و ي أ خ ذ ا ل ر و ا ي ا ت ويجمعونها ثم يخرجوا للناس بعد ذلك ما يصح من هذه الروايات إخواني وإخواتي إلى إلى وتخيلوا موسوعة وشكل وشكل مدروس وإلى والسقيم المسلمون كتاب الطبري فعلا موسوعة تحتاج إلى تحقيق وتخيلوا إلى زماننا الآن لم يحقق كتاب الطبري بشكل كامل وشكل منظم وشكل مدروس نحتاج فعلا إلى هذا الكتاب وإلى إخراج الصحيح منظم منه تحقيق يحقق تحقيق لكي يتعلم بشكل لم إلى الموسوعة الضخمة من ولقي هذه يستفيدوا منها وقد ل يخرجوا منها ما ضعف من اخبار وما ضعف من احاديث د للأسف الشديد الأمة الإسلامية بيأخذوا كتاب الطبري هذا يدسون هذه الروايات الكاذبه وهذه الروايات الموضوعه ثم يقولون في النهايه ذ ا الله الله الكتاب العظيم ك ت ا ب الطبري مرجع رئيسي من المراجع لكل من كتب في التاريخ, التاريخ المعتبارين جدا في الأمة الإسلامية وكتب طبعا كتابه الرائع الكامل في التاريخ عندما قال في الكامل في التاريخ ماذا قال في قال فابتدأت بتاريخ الطبري أول حاجة ابتدأت بتاريخ الطبري أول أعمله مقدمتي؟ وكتب في في في في في إذ ه و ا ل ك ت ا ب ا ل م ع و ل عند الكافه ة ع ل ي ومرجوع ا ل عند الاختلاف اليه ولكن البداية كتاب ي معتمد اعتماد كامل التاريخ ط ب ر ي ا ل ل ي كتبها ب ا طبعا بعد ابن كتاب الطبري, الطبري. ر الأثير القرن الهجري ي وكذلك أو علماء السادس السابع ل ابن ا من ه ج الكتاب س س والسابع ا د ف ب ك ل م ت كثيرة يمر لم ه ا ا ل طبعا ر الفترة الطبري ي التي لكن سجلها نقلوا ن ه ج م ي ع وكان لكل كتب الكتاب التاريخ الله طبعا من حجة رحمه في ده أ ح د كتب الطبري وليس الكتاب الوحيد وكتاب التفسير برضه من الموسوعات ا ل ض خ م ة وله كتب في الفقه وكتب في ا ل ع ق ي د ة وكتب في ا ل أ خ ل ا ق وكتب في الشعر سبحان الله م و س و ع ة ض خ م ة بقولكم ل كان بيكتب في كل يوم أ ر ب ع ي ن ص ف ح ة ل م د ة أ ر ب ع ي ن س ن ة متصله ة وما أثر ع ن أنه أضاع دقيقة واحدة من حياتي رحمه الله مع أنه عاش أكثر أختم من من تمانين سنة رحمه الله رحمه الله هذه واحدة حياتي عاش الحلقة مع دقيقة بموقف لطيف جدا ب يفسر لنا ط ب ي ع ة الطبري رحمه الله و إ ن ج ا ز الطبري وقرار غريب ت الطبري هذا كان ل ي خلفيات ك ث ي ر ة جدا في حياته عند موته رحمه الله وهو على فراش الموت دخل له أ ح د العلماء وذكر له الدعاء عن جعفر بن محمد وجعفر بن محمد هو أ ح د العلماء المسلمين دعا بدعاء فقام الطبري يسجل هذا الدعاء دعا بالمحبرة و د ع ب ا ل أ و ر ا ق ليسجل هذا الدعاء وهو على فراش الموت ينازع النفس ا ل أ خ ي ر في حياته ومع ذلك يسجل فقال ل و الرجل هو يستغرب أ و في مثل هذه الحال يعني في ينبغي خلي ينبغي يدعى المسلمين الضعف اسمع العلم عنده أنت من للإنسان للإنسان سنة من وتأثر ألا تسجل الكلمات اقتباس حتى الممات فقال هذه هذه بها وهو عنده 80 سنة وهو الحالة بالك إمام علمة وهو الذي كتب هذه الكتب ا ل ض خ م ة يهتم بكتاب الدعاء ذكر ه ج ع ف ر بن محمد في يوم من ا ل أ ي ا م ليحفظه بعد ذلك فيستفيد منه المسلمون هذا هو الطبري الذي ما أ ض ا ع ل ح ظ ة و ا ح د ة في حياته وعمل كثيرا وتعب كثيرا لكنه ب إ ذ ن الله رب العالمين يكون قد استراح ل أ ن علماء ا ل إ س ل ا م و أ ه ل ا ل إ س ل ا م في مشارق ا ل أ ر ض ومغاربها ما زالوا ينهلون من علمه ويضيفون إ ل ى ميزان حسناته ف ن س أ ل الله عز وجل أ ن يرفع من درجاته و أ ن يكثر من أ م ث ا ل ه و ن س أ ل ه سبحانه وتعالى أ ن يفقهنا في سننه و أ ن يعلمنا ما ينفعنا و أ ن ينفعنا بما علمنا و أ ن يعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته <تصفيق> و س ل ك دربك لا تتردد شق طريقك بالعزمات راي واحد لا يتعدد ت ظ ه رفيقك ر في ا ل أ ز م ا ت واجعل حسن ا ل ض ن بربي زدا ويقينا وثبات وارفع وانضي راية حق الخير تجني حق من الغيب